بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنه لكتاب, إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الله عز وجل أرسل الرسل على مدى من منذ نزول آدم حتى بعثت محمد صلى الله عليه وسلم وكان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل إلى الأمم وينزل معه مع بعضهم الكتب من السماء فهناك كتب نزلت من السماء شرائع لأهلها كالتوراة والإنجيل والزبور وختمت الكتب السماوية وبها انقطعت انقطع نزل الكتب لاختتام الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم فالقرآن الكريم شامل لكل ما أنزل من السماء إلى الأرض أنزلوا الله علينا وأمرنا بتلاوته وتدبره كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا, ليتدبروا آياته القرآن الكريم ثلاثون جزءاً اختلف الناس في مدى اهتمامهم بقراءة القرآن الكريم منهم من حرص على ذلك وعلى التلاوه وعلى الختم وعلى التفسير وعلى الحفظ ومنهم من حرص على التلاوة دون الحفظ ودون التفسير ومنهم من حرص على التفسير ومنهم من حرص على الحفظ وحفظ لكنه أهمل التلاوة وهكذا فالناس أحوال مع القرآن الكريم إلا أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة شافعا لنوع واحد لنوع واحد اللي هم أصحابه, أصحابه صاحبك هو الذي تقابله باستمرار أو بشكل يومي فتأمل قضية صحبتك للقرآن الكريم القرآن الكريم ورد فيه نصوص عظيمة في الحث على صحبته وقراءته بشكل مستمر للإنسان في حياته منها قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي من القيامة شفيعا لأصحابه وهذا من أهم الحديث معنا هذه الليلة لأن هذا هو محط حديثنا الذي هو صحبة القرآن الكريم ومنها عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث رقم ثنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدموا سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم الحديث الثالث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويوتعتع فيه وهو عليه شاء له أجرا متفق عليه وعن ابو مسل أشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو وعن عمر بن, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل وآناء النهار إلى آخر الحديث وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف, سورة الكهف وعند وعنده فرس مربوض بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدن وجعل الفرس ينفر منها فلما أصبح آتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه, عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث التاسع معنا من قرأ حرفا من كتاب الله حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه التنمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث العاشر والأخير معنا وعن عبد الله بن عمر بن عاصر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن, يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها روها أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذه أحاديث وفضائل تبين عظمة اهتمام الشرع بالقرآن الكريم وبتلاوته وبصحبته وعظمة منزلة المهتمين بالقرآن الكريم السؤال هنا قال الله عز وجل كتابنا نزلناه إليك ليتدبروا, ليتدبروا التألام لكي يتدبروا الناس الآن إذا أراد أن تقرأ القرآن الحقيقة يكون باله مشغول بالختمة يعني فهو يقول أن ساجس بعد العصر بعد الظهر بعد المغرب بعد أي وقت كان أريد أن أقرأ هذا اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاث أو خمسة حسب, حسب ترتيبه في الختمة فيكون حريصا أن يؤدي هذه المهمة بشكل كامل ولانشغالنا بالدنيا يكون النسان حريص على على السرعة والله عز وجل قال في الآية كتاب ننزلناه إليك ليتدبروا من أراد أن يقرأ بتدبر لما يقرأ وبنظر في الكلمات التي, التي أنزلها الله على عباده لتكون شرعا لهم إلى يوم القيامة هذا ستكون قراءته هادئة ليست سريعة وطبيعة الإنسان والإنسان خلق عجولة أنه يريد ماذا يقرأ كيف كيف يريد أن يقرأ أغلب الناس بشكل سريع لأنه يريد أن يتم مقدار معين يعني يحاول أن ينتزم به كل يوم فماذا يتصرف الإنسان في مثل هذه الحالة العلماء لهم كلام في هذا الموضوع خلاصة هذا الكلام أن, القراءة أن من قرأ القرآن بتدبر أحب إلى الله ممن قراه بالسرعة ولو كان الذي قرأه بسرعة قرأه مقدارا أكثر يعني وإن كانت القراءة بسرعة تعطيك أجر أكثر لأن الحرف بعشر حسنات لكن القراءة بتدبر أحب إلى الله أعطيك مثال ثاني عشان أقرب الصورة رجل يبي صلى, صلى ركعتين بخشوع, بخشوع انتبه وحضور قلب وتأمل وكأن الله أمامه ركعتين فقط ورجل آخر صلى عشر يعني مثل التراويح صلىها كاملة مثلا لكنها بسرعة وليست بنفس حضور القلب الذي كان عند صاحب الركعتين أيهما تعتقد أقرب إلى الله أي الرجلين الذي صلى ركعتين فقط مع أن المقدار قليل لكن ذاك عمل عمل أكثر صلى, صلى أربع ركعات يعني أربعة سليمات ثمانية ركعات فهذا أكثر بالعدد وهذا له أجر أيضا كمن كان أكثر من مقدار في لكن القرآن لكن القراءة بالتدبر, بالتدبر اللي هو النظر في الآيات النظر إليها وتأمنها وأنك مخاطب أنت فيها ليست قراءة يعني كان يقرأ عربي أو إنجليزي كل واحدة أو شيء دون النظر للمعنى لا القرآن أنزل, أنزل ليكون شفاء لنا ليكون تقريبا لنا إلى الله ليكون تحذيرا لنا من العذاب ليكون تحبيباً لنا في حسن الخرق إلى آخره مما ضامنه القرآن الكريم هل هذه القراءة تورثك هذه الأشياء إذا أنت تنتفع بهذه القراءة وهي أحب إلى الله إذا كان فيها تأمر لكن مع ذلك حتى بعض العلماء قال ممكن أن الإنسان يضع له قراءة سريعة للختم وقراءة أخرى هادي أهل إيش للتدبر يعني ممكن يختم القرآن مثلا كل أسبوع يقرأ كل يوم أربعة أجزاء مثلاً لكنه يقرأ قراءة تأمل بالشهر كل مرة وحده هذه قراءة تدبر اسمه حتى ذكر عن أحد العارفين أنه قال لي ختمة كل جمعة يعني كل اسبوع ولي ختمة أخرى كل شهر غير حقّة كل جمعة ولي ختمة أخرى كل سنة وش الفرق بين الثلاث؟ طريقة التدبر يقول ولي ختمة رابعة لم أنتهي منها حتى الآن طويلة جدا الفرق بين هذه الختمات طريقة طريقة التدبر وعمق التدبر ممكن يعني يجلس يوم في آية مثلا اللي ينظر سنين ممكن يجلس يوم في صفحة مثلا وقراءة الختمة كل جمعة يقرأ كل يوم أربعة تجزاء ويضيف جزئي مثلا يوم الجمعة يوم الختمة يعني انا في طريقة يمكن لو تجربها تبي تريحك الحقيقي لأنك يمكن تقول أنا مثلا ما أعرف التفسير القرآن وشنون طيب أن تدبر وأنا لا أعرف التفسير مثلا يعني ممكن يجيك واحد يقولك هذا الكلام في طريقة معينة إذا جربتها ستجد أنها بإذن الله نافعة وسهلة وانصح بها كل أحد انصح بها كل رجل وكل امرأة وقد تكون هذه افضل طريقة لقراءة القرآن للرجل العادي اللي هي ماذا أنك يقرأ بطبيعتك لا تتكلف لا تتكلف لكن بشرط كل ما جاءك آية عذاب قف واستعذ ثلاثة مثلا اولئك لهم عذاب اليم اللهم نعوذ من العذاب اللهم نعوذ بك من... ثلاثا ثم اولئك أصحاب الجنه هم فيها خالدون هذا نعيم اللهم اني اسالك الجنه اللهم اني اسالك ثلاثا ان الله يحب المتقين اللهم اجعلني من المتقين والله وهكذا أه أه والله لا يحب ال... ال... الظالمين اللهم اللهم لا تجعلني من الظالمين وهكذا قف عند كل صفه ادعوا ثلاثا واقرب كما تشاء اجعل قراءك كما تشاء لا تتكلف ليس معنى أنك تقرأ على كلمة كلمة لتكون متدبر في هذه الحالة بوجود هذه الدعوات معناها أنك تعقل ما تقرأ معنى أنك تقف عندما تقرأ رب دعوة من هذه الدعوات ذهبت بك بسعادة الدنيا والآخر عندما تختم القرآن بهذه الطريقة التي ذكرت لك الآن وتمسك المصحف وقد ختمت القرآن ما هو شعورك عندما تتذكر إن ما فيه في القرآن من أوله إلى آخره ذكر للجنة إلا وقفت ودعوت الله بها ثلاث مرات ولا ذكر للنار إلا وقفت واستعد ثلاث مرات ولا ذكر للإيمان والتقوى والإخبات والإحسان وغيرها من الصفات التي أحبها الله عز وجل وذكر أنه يحبها إلا وقفت ودعوت الله بها ثلاث مرات ولا صفة للكفر والظلم والفسوق مثلا وغيرها من الصفات التي لا يحبها الله إلا وقفت ودعوت الله بها ثلاث مرات ولا أمر مثلا بالصلة وغيرها من الأوامر ما شاء الله انتهت اثنى اشتقيق ولا أمر بالصلة وغيرها إلا وقفت ودعوت الله به ثلاث مرات هنا انا أقول لك اقرأ بطريقتك المعتادة لكن اهتم بهذا الأمر هنا أنت عشت مع القرآن عشت مع القرآن وتخيل كم من الدعوات رفعتها إلى الله سبحانه وتعالى بختمة واحد للقرآن الكريم ترجو بها سعارة الدنيا والآخرة فحرص على هذه الطريقة احرص على هذه الطريقة القراءة بدونها معنى قراءتك لا روح فيها مجرد قراءة فقط الدعاء يكفيك منه أنك تعيش أنك تعيش ما تقرأ هنا عندنا القرآن الكريم طبعا يسعد كثير من الناس بحفظه وحفظ القرآن الكريم لا شك أنه شرف ونور الإنسان بإذن الله خاص عند قبوله والعمل به وصحبته للإنسان في حياته وفي قبره تخيل أنك تنزل القبر ومعك القرآن الكريم من أين سيأتيك العذاب وما أسعدك برحمة الله عز وجل أن كلامه كاملا في صدرك بل هو آيات بينات في صدور الذي نوت العلم فحفظ القرآن أمر عظيم وينصح به كل أحد مهما كان سنه لكن الحمد لله نحن في هذا البلد يعني عزه الله هناك يعني دور رسمية منشأة يعني مقرة من الحكومة اسمها تحفظ القرآن الكريم في كل بلد من هذا البلد لكن لماذا لا يستفيد منها إلا الشباب لماذا الكبار لا يستفيدون منها إلا بشكل قليل يعني أنا أتوقع السبب إن أكثر الناس حط في راسه إن القرآن العلاقة فيه إنك تحفظه مدام ما عندك نية تحفظه أو إنك تشعر إنك كبرت على الحفظ خلاص راح الله مستعان الحفظ في الكبر كالنقش على الماء راح الوقت إذن خلص ما له داعي إني أهتم بأي حلقة لحلقة تحفظ القرآن الكريم هل هذا الكلام صحيح هل علاقتنا مع القرآن الكريم فقط عشان نهتم باللي أعرف منا واللي أعلم منا واللي معلمين في القرآن وسابقين ومتقنين هل علاقتنا معهم فقط إني إن أني أحفظ ولا ما لي علاقة ماهو صحيح بل هذا هو شعور الناس ولذلك لا يمكن يعني حتى لو تمسك رجل كبير تقوله تعال ورا ما تروح الحلقات يمكن استغرب يقول هذا غريب يعني طلبه من أنا رجال كبير ولا نبحج حفظ ولا شف ولا نبحج حفظ معناه أن تشربت عقول الناس أن العلاقة مع القرآن هي بإيش؟ بالحفظ علاقتنا مع القرآن له خمس جوانب خمس جوانب واحد منها حفظه قرآن الكريم واحد والأربعة وينه؟ الأربعة لا يستغني عنها حتى من عمره ثمانين سنة علاقتنا مع القرآن الكريم أهم شيء في القرآن الكريم أنك تعرف قراءة والصحيحة قراءة والصحيحة أنك تقرأه من أوله إلى آخره قراءة كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا أمر سهل؟ يعني أليس هذا شرف عظيم أنك معك المصعف وتقول أنا أستطيع الآن أن أقرأ القرآن كاملا وما أحد يرد عليه خطأ مع... تقرأ نظر طبعا طبعاً لكنك تقرأ بشكل صحيح كم أهمل الناس هذه المسألة؟ اظن نفقه القران اما حفظ لا مالك علاقه لما اهمل الناس هذا الامر صرت احيانا تجلس تجلس بجوارك رجل كبير ومتعلم وجامعي وقد ومدرس مدرس مثلا ويخطي في القران الكريم يخطئ احيانا يعني في في, في صلاه عندما يقرا الناس تسمع مرونه اخطاء من الناس تعرف انهم مثقفين ومتعلمين لماذا لانهم تشرب تذهانهم ان العلاقه مع دوره تحفيظ او الاستفاده من, من, من المتعلمين للقران الكريميه فقط اني احفظ فقط واحد معرفة القرآن قرآن صحيحة هذا واحد ولذلك إذا عندك عيال وبنات خل أهم شيء عندك إن عيالك وبناتك كلهم يقرؤون القرآن من أول إلى آخر قرآن صحيح قرآن صحيح عن شأننا نديت رسالة عظيمة الآن اللي بيحفظ الله يقويه وله التشجيع اللي ما يحفظ المهم إيش إنه ما يقرأ خطأ كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني صحبة القرآن الكريم صحبته أهم من حفظه صحبة إنك, أنك تقرأ كل يوم جزء مثلا كل يوم جزئين تختم كل شهر تختم كل, كل سبوع تختم كل سنة يكره أني مر على سنة أربعين يوم ما ختم القرآن الكريم أقول يكره ذكر هذا العلم الأمر الثالث معرفة تفسير القرآن الكريم تفسيره كم لك والقرآن معك وكم لك تسمع السور في الصلوات وما تعرف معناها لماذا لا تبحث عن حلقة مثلا تسأل الجمعية تعفذ القرآن هل في دروس؟ أننا نعرف تفسيره قرآن كريم هل في أحد يتابعنا إذا استطاع الإنسان أن يعرف تفسيره قرآن كاملا حصل على أمر عظيم مع أنه ما حفظ القرآن كريم تدبر القرآن كريم اللي لأجله أنزل ومعرفة إعجازه العلمي واللغوي والكوني إلى آخره هذا امر عظيم أيضا هذا كل جوانب غير الحفظ كم نصيبك منها كم نصيبك منها إذا اقتنعنا الرقم واحد في علاقتنا مع القرآن الكريم إن نقرأ بطريقة صحيحة الآن ندعو أي انسان مهما كان عمره مهما كان عمره قل تعالي أخي تعلم القرآن الكريم انا كنت أميل أن دور تحفظ القرآن يكون اسمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ليس لتحفظ القرآن الكريم ممكن في الاخير وتحفيظه مثلا يعني بعد إيش إذن الأهم هو الأهم التعليم أن صح ثم يحفظ ثم يحفظ أحيانا مثلا لا يأتي الإمام فيصلي رجل ويقرأ سورة هو يحفظها لكنه يخطي في قرآتها ألا يحفظ هذا؟ كلنا نواجه هذا الموقف هو حافظ لهذه السورة لكنه لا يعطي قرآتها بطريقة صحيحة فيخطي كثيرا في, في حركات هذه السورة الناس الناس في ختم القرآن الكريم وصحبته أنواع في ناس يختم القرآن كل أسبوع وهذا عليه أكثر السلف أكثر السلف يختم القرآن كل أسبوع يعني بالأسبوع مرضى حتى لهم طريقة يقولون أن اليوم الأول ثلاث سور والثاني كم أعداد فردية متوالية والثاني خمس سور والثالث سبع سور والرابع تسع سور والخامس أحد عشر سورة والسادس ثلاث عشرة سورة ثلاث عشرة سورة واليوم السابع ماذا يبقى المفصل فقط هذا مروي في مسجد المحمد موجود هذا أن هذا كان هادي أكثر السلف بغض النظر عن التق هذا التقسيم موجود ولو رجعت لو في الكتب في المصادر يعني لكن مهما كان تقسيم الإنسان في كثير يختم القرآن كل سبوع ويقرأون كل يوم أربعة أجزاء بغض النظر عن هذا السور أربعة أجزاء يوم الجمعة يسرباقي بدل الأربعة أجزاء ستة أجزاء زاد الجزئين يبكر لصرات الجمعة أو يكمله بعد الظهر مثلا او العصر ويختم عصر الجمعة وورد عن, عن أنس أعتقد رضي الله عنه وكان يجمع أهل بيته عندما يختم يجمع أولاده وزوجته ويدعو ويؤمنون بهذا الدعاء لشرفي, لشرفي هذا العمر الصالح إذن هذا الهادي أنا وفي من يختم القرآن كل عشر أيام يعني يقرأ كل يوم ثلاثة جزاء في من يختم القرآن كل شهر يقرأ كل يوم جزء يعني هذه أحوال الناس أين أنت من هذه المنازل أين أنت من هذه المنازل حقيقة مرة حتى أن أتعجب من طريقة واحدة ما مرت علي أبدا إلا من شخص تحدث سمعته يقول ان هناك رجل يقول أنا أبدأ بالقرآن يوم السبت وأقرأ عشرة أجزاء يوم السبت ثم يوم الأحد أقرأ كم مثلها عشرة أجزاء يعني ثم يوم الأثنين ماذا سيحصل إذا استمر سيختم يوم الأثنين صح يقول يوم الأثنين أصوم لاتباع السنة صننت صيام الاثنين واختم يوم الاثنين وانا صائم ثم ابدا يوم الثلاثاء بايش من جديد 10 ذي يوم الاربعاء 10 ذي يوم الخميس اصوم لان تعرض العمل على الله وحبنا ارى عملي وانا صائم اخذ من الحديث واختم يوم الخميس المره الثانية وانا صائم ثم يوم الجمعه مادام انه يبدا السبت ما انا ما في شيء لن يقولنا ابدا كل سبت يوم الجمعة ماذا يعمل يقول يوم الجمعة أنطلق مبكرا إلى صلاة الجمعة أختم بحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع وأنصت كان له بكل خطبة أجر سنة صيامها وقيامها ما هذا العمل يقول ومن, ومن طلوع الشمس أستفتح القراءة كريم وأقرأ يوم الجمعة خمسة عشر جزءا خمسة عشر جزءا أبدأ بالبقرة بماذا بسورة الكهف لأنه من السنة قرأت هذه السورة يهم الجمعة ثم توقف يوم السبت ماذا يعمل؟ يرجع يبدأ بختمة السبت من جديد يقرأ بالوقف قرأ عشرة زاء ثم الأحد عشرة ثم الأثنين يختم الثلاثة عشرة الثلاثة عشرة الخميس يختم تأتي الجمعة الثانية ماذا يعمل؟ يبدأ بالكهف لسنية قرأت يوم الجمعة ثم يكمل إلى آخر كل أسبوعين يختم كم؟ كل ها. اذا كان مرتين مرتين وختم مرة في خمس مرت. خمس مرت. ثم اللہ في ہو أنا ما مر علي أبداً ما سمعت مثل ما قال هذا الرجل بهذا الحرص وهذا النظام أسأل الله أن يتقبل منه ومنه وأن ينعم علينا بما أنعم به على عباده الصالح إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طيب هذه من أعجب الطرق التي مرت علينا وبينت لكم من علاقتنا المقرانية في خمسة أشياء وبينت لكم لماذا لا يهتم كثير من الناس بموضوع حلقات التحفيظ لأنهم مركزين على التحفيظ والتركيب ما بقي أما منحة موضوع التدبر فأنا أوصيك لا تنسى قضية إنك اقرأ كما تشاء لكن قف عند كل آية وهذا من هدى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمع من الصحابة وقفاته في الدعاء في الصلاة طبعا في صلاة النافلة قف عند كل آية عذاب واستعد ثلاثا نعيم أدعو الله ثلاثا به أخلاق حسن أدعو الله بها صفات المؤمنين للمتقين أدعو الله بها وهكذا أنت بهذه الطريقة قد عش تماما مع ما تقرأ مع أنك تقرأ بطريقة الحذر هذا ما أردنا بيانه هذا اليوم أنا أسأل سؤال أخير إذا كان الشخص يعني ما له أي علاقة بالقرآن الكريم وهذا الموضوع الذي عنونا فيه جلستنا هذا اليوم أنا أود هو يسأل نفسه يعني إذا من تريد قراءة القرآن الآن متى تنوي أنك تبدأ تقرأ القرآن وتعيش مع آياته ومع سوره وتفرح بختمك للقرآن الكريم وتعجب الله عند كل ختمة أن يثبتك على الخير وأن نرزقك الختام الحسن وأن يصلحك وآهل بيتك ونجمعك بهم في الجنة إلى آخر ذلك متى تنوي أن تقرأ القرآن الكريم هل تنوي أن تقرأ القرآن في القبر مدام الحياة الدنيا دي ما فيها أي اهتمام هل تنوي أن تقرأ يوم القيامة ستطلب مصحف في الجنة تقول أنا ودي أختم الدار الدنيا دي هي اسمها دار الإيش هي دار العمل والله والمؤمنين يدخلون الجنة برحمة الله لكن هناك إشارة لأعمالهم قولوا واشربوا هنيا هنيا بش بما كنتم تعملون بما اسلفتم في الايام الخاليه الملائكه تدخل على اهل الجنه من كل باب يقولون سلام عليكم بما ايش يعني يعني إذا صلينا الان ما نب... <تصفيق> كأن حد شاب نار عندي لازم اطلع بسرعه من المسجد هكذا الناس طيب اذا كنت تريد تقعد تقرا القران اليس فيها جهاد تمسك قدميك عشان تقعد تقول لا بقعد اقرا لن اطوع نفس الاماره بالسوء هذا فيه صبر ولكن يعقبه فرح فالملائكه تدخل على المؤمنين في الجنه وتقول سلام عليكم بايش بما صبرتم صبرتم صبر على قراءه القران على وترك الخروج وتضيع الوقت صبر على قيام الليل وترك النوم صبر على الصيام وترك التمتع بالماكل تقرب الله عز وجل صبر على حب المال وتصدقوا إلى آخرهم صبروا على امساك اللسان عن كلام في الخلق مع أن القلب يتوقع يتكلم خصوصا إذا في نفسك شحنا على المتكلم فيه صبروا لله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أسأل الله عزيزي أن ننعم علي وعليكم بواسع فضله أن كل من نهر القرآن وقد ورد في الحديث أن نهر القرآن هم أهل الله وخاصته أسأل الله نجعلنا وإياكم منهم قبل أن نختم أحد يريد عنده أي توضيح لأمر قد أكون أخطأت فيها نسي نعم. الله يبارك الذي, الذي ماذا, ماذا ما فهمت انا سؤالك نعم. نعم. <الذي يزل في فرقان> صاحب القران بغض النظر المهم صحبه القرآن تلاوه يعني مثلا اللي حافظ الملك قال نبي صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن ثلاثون آية أنجت صاحبها من عذاب القبر كيف, كيف كان يقرأوها عند النوم صح ولا لا يا إخوان أليس هذا والحديث لكي تصويبون إذا أخطأت واحد حافظه ولا يقرأه واحد يقرأه ولم يحفظه أيهم الأقرب للرحمة والله تعالى أعلم يعني من يقرأه لأن من يقرأه هو صاحبها هو صاحبها صاحبك أنت هنا في البلد الذي تقابله باستمرار يعني كل يوم ولو أردنا منه شيئا بلغناك تبلغوا يعني إذا نعرف أنكم أصحاب فهل بينكم أن هذه الصحبة والمقابلة اليومية هنا تأتي الصحبة فما لم يستطع حفظ القرآن ترى حفظ القرآن منزلة يعني جهة من جهات خمس كلها مهمة لكن بالدرجة الأولى المعرف الصحيح للقراءة ثم صحبة القراءة اللي يختمه ختمه بشكل مستمر يعني دوام قراءته دوام قراءة القرآن ثم يأتي عد منزلة حفظ القرآن الكريم وأسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بذلك وبنور القبر وبشفاعة القرآن اقرأ القرآن في نهيته من خير الشفاعين الأصحابي وصلى الله وسلم على محمد وعلى الله أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله